بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلمناه وسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الغريد إذ يتلقى المتلقنا عن اليمين وعن الشمال طعيد ما يلتب من قول إلا لديه رقيل عتيد وجاءت تكرة النوت بالحق ذلك ما كنت منه تهيد ونفق في الصور ذلك يوم قل نس معها كائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فتشفنا عنك بقاءك فبصلك اليوم قبيد أن تضع بين أيديكم هذا الإضار حساب, حساب القبر لفضيلة الشيء يحسن عفيف والآن, والآن مع, المخاضر. مع المخاضر الحمد لله رب العالمين يا رب يا رب الرحمة فإنك بنا راحل ولا تعذبنا فأنت علينا قادر والخذنا يا مولانا فيما جرت به المقابير إنك على كل شيء قدير يا نعم المولى وانا نعم المصير غفرامك ربنا و المصير نسالك ربنا قبل الموت توبه وعند الموت شهاده وبعد الموت جنه ونعيمًا و ملكًا كبيرًا اللهم أوردنا حوض نبيك محمد اصنا بيده الشريفة شربة هميئة لا نضمأ بعدها أبداً وأشهد أن لا إله إلا الله كتب بقاء ذاته وكتب الفناء على جميع خلفه. لما حضرت نبي الله داود الوفاة ودخل عليه ملك الموت قال داود يا ملك أجئتني قابضاً أم زائراً؟ قال ملك الموت بل جئتك قابضاً يا نبي الله فقال داود يا ملك الموت فلما لم تخبرني قبل مجيئك لأستعد للقاء الله تعالى فقال ملك الموت يا نبي الله اين صديقك فلان قال داود قد مات يا ملك الموت قال ملك الموت يا نبي الله اين قريبك فلان قال داود قد مات يا ملك الموت قال ملك الموت يا نبي الله أين جارك فلان؟ قال داود قد مات يا ملك الموت فقال ملك الموت عجبت لك يا نبي الله صديقك قد مات وقريبك قد مات وجارك قد مات ألا يكفيك هذا لتستعد للقاء الله رب العالمين يا نبي الله قريبك قد ماش صديقك قد ماش جارك قد ماش ألا يحتيك هذا لتستعد للقاء راقع الشماء بالعنى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا بما بلغ في التراك وقيل من أراك وظن أنه الفراك والتفت الساك بالساك, بالساك وَمَا إِذِنِ الْمَسَافَ فَلا تَظُنَّ قَائِلُ الصَّلْ وَلَكِنْ كُنْ تَرَبَ وَكَوْلَا كَمَّا ذَهَبَ إِلَى أَهْلِهِ يَتَمَطَّأ أَوْ لَكَ فَأَوْلَى كُمْ مَّا أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى أَحْسَبُ إِنَّ يترك سدى لَمْ يَكُنْ كُفَّةً مِّنَ الَّذِينَ يُمَّا ظُمَّ كَانَ عَلَقَةً ثَقُلَتْ فَشَقَّ فَوْجًا فَجَعَلَ مِنَ الظُّلْجَيْنِ ذَكَرًا وَالْأُنثَى أَلَيْسَ ذَلِكَ رَبُّكَ الْعَظِيمُ أَلَيْسَ ذلك قادر على ان يقيل الموت او فلا قادر. قادر ابن ادم قادر. ابن ادم اكن عن همومك معرضا وكل الامور الى القضاء وان عم طول تسليك عن قد مضى فلربما اتسعى المذيك وربما ضاق الفضاء ولرب أمر مصخة لك في عواكبه رضاء الله يفعل ما يشاء فلا تكون متعرضا وأشهد أن نسيدنا محمدا رسول الله كان لا يمسى الأموات من الدعاء كان لا ليس الموتى من الدعاء كان إذا دخل المقابر دعا الله قائلا اللهم رب هذه الأجساد البالية والعوام النخرة أدخل عليها روحا من عندك وسلاما من عندي سيدي يا رسول الله روحي بحبك في الضياء تهيم والشوق مني في عواك عظيم القلب مصرور بذكر محمد في ذكره نور وفيه نعيم أشهد أن يا رسول الله قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وتشفت الغمة وجاهدت في الله حق جهاده حتى أتاك اليقين فصلواك ربي وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى من استبع طريقتك إلى يوم الدين أما بعد معاشر الإخوة الأعزاء إلى أينه؟ إلى العالم الذي نسيناه إلى عالم الكبور إلى العالم الذي لزيارته هجرناه إلى عالم البرزق إلى العالم الذي سنذهب إليه جميعا عاجلا أو آجلا فالليل مهما طال فلا بد من طلوع الفجر والعمر مهما طال فلا بد من دخول القبر طالله لو عاش الفتى في دهره ألف من الاعوام مالك امره متلذذا في هذه كل نفيسه متنعما في هذه عصره لا يعتريه السكم فيها مرة كلا ولا ترد الهم بباله ما كان هذا كله في أن يفي بما بيك أول ليلة في قبره, قبره. إلى عالم الحبور قبره. الذي نسيناه قبره. الذي نسيناه وهو لم ينسى واحدا منا اسمع إلى عبد الله بن عباسم رضي الله عنهما وهو يقول يقول ما من يوم إلا والقبر ينادي على ابن آدم يا ابن آدم تمشي اليوم على ظهري وغدا سأضمك في بطني يا ابن آدم يا ابن آدم يا ابن آدم تفرح اليوم على ظهري وغدا ستحزن في بطني يا ابن آدم يا ابن آدم تضحك اليوم على ظهري وغدا ستبكي في بطني يا ابن آدم يا ابن آدم تأكل اليوم على ظهري وغدا سيأكلك الدود في بطني يا ابن آدم فاعش الله اليوم على ظهري وغدا ستعذب في بطني تعالى يا ابن آدم تعال لتعرف رحبة دخولك إلى القبر اذكر ساعة أن ينزلوك من على أكتافهم ليفتحوا لك باب القبر والناس وقفون يشاهدون الفصل الأخير من حياتك يشاهدون انتقالك من الدنيا إلى الآخرة فالقبر ما منازل الدنيا وأول منازل الآخرة منهم من يبكي عليه ومنهم من يقول إنا لله وإنا إليه راجعون ومنهم من يقول هاتذ الدنيا ومنهم من يقول هذه نهاية لآدم اذكر رب ومنهم من يقول ماذا أخذ الدنيا إلى قبره الآن أنت على باب بيت لا تقوم منه أبدا إلا على صوت من ينادي من قبل الله تعالى أيتها العظام النفرة أيتها اللحوم المتناشرة قومي لفصل القضاء بين يدي الله رب العالمين ومن هنا فقد جاء رجل إلى الإمام سفيان الثوري رحمة الله عليه وقال يا إمام يا إمام أنا غريب عن هذا البلد فدلني على العمار فقال له سفيان سر ورائي تعالى ورائي وصار الرجل وراء سفيان وإذا بسفيان الثوري يذهب بالرجل فيدخل به إلى الكبور فيعجب الرجل وقال يا إيمان أسألك عن العمار أسألك أن تدلني على العمار فتدخل بي إلى المقابر قال سفيان نعم لأنه ليس واحدا من الذين هنا هناك ولكن كل الذين هناك سيأتون إلى هنا فهنا العمار هنا العمار هنا العمار هنا العمار هنا العمار, العمار يبنى آدم القبر باب وكل الناس داخله يا ليس شعري بعد الموت مدار القبر باب وكل الناس داخله القبر بار وكل الناس داخله يا ليس شعري بعد الموت الدار, الدار دار نعيم إن لها وإن خالفت فنوار هما فاختر لنفسك فاختر لنفسك أن يقدر تخفار ما للعبادة والفردوس إن عملوا وإن هفوا هفوة فاروطوا ظفار ابن آدم اعلم أن هناك رحمين رحم نزلنا منه جميعا وهو رحم الأم ورحم الآخر سندخل فيه جميعا وهو رحم القبر رحم نزلنا منه جميعا رحم الأم مكتوب عليه وربك يخلق ما يشاء ويخطار ورحم سندخل فيه جميعا وهو القبر مكتوب عليه كل من عليها فان كل من عليها فان رحم الأم ضيق ضيق ويتسع على حسب الحجم ورحم الأرض ضيق ضيق ويتسع على حسب الأعمال تعال يا ابن آدم تعال لنعقد مقارنة سريعة بين رحم الأم ورحم القبر عندما تنزل من رحم أمك يا ابن هذا تنزل قابضا على يديك لماذا؟ لماذا تنزل من رحم أمك قابضا على يديك وأنت الصفل الصغير وعندما تودع الدنيا تودعها وأنت مفتوح اليدين لأنك أبداً عندما تنزل إلى الدنيا تنزل قابداً على يديك تريد أن تخبض الدنيا كلها في يديك تجمع فيها من المال ما تجمع من الحلال والحرام بالربا مرة وبالرشوة مرة وبأموال يتامى مرة وبأموال الناس مروح وعندما تنهب الى رحم القبر تنام وانت مفتوح اليدين تعلمها للناس جميعا ان تخرجت من الدنيا ولم تأخذ منها شيئا ولقد جئتمون قرابا كما خلقناكم كما خلقناكم اول مرة عاليا لا مال لا درهم لا دمار لا بطر فيكات لا قصور لا تهريب ونرفه ما يقول ويأتينا فردا ونرفه ما يقول ويأتينا فردا عيسى ابن مريم على نبينا وعليه الصلاة والسلام على المال فماذا قال عيسى? قال لا خير فيه. قالوا يا نبي الله لماذا لا خير فيه? قال لانه يجمع من الحلال والحراب. قال يا نبي وإن كان يجمع من الحلال قال عيسى لا يؤدي حقه. قال وان كان يؤدي حقه. قال عيسى يسيب صاحبه بالكبر قال وان كان لا يصيب صاحبه بالكبر. قال عيسى يصب صاحبه عن ذكر الله. قال وان كان وكب صاحبه عن ذكر الله قال عيسى يكفي طول الوقوف بين يدي الله ليسأل صاحب المال من أين اكتسبه وفيما انفقه يكفي يكفي طول الوقوف بين يدي الله ليسأل صاحبه من أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَ أَنْفَقَهُ وَأَمَّا مَنْ كُتِبَ سِجِّهِ بِشِمَالِهِ فَيَصْرُخُ فَيَقُولُ يَا لَيْتَ رَبِّي لَمْ يُؤْتِ بِهِ وَلَمْ أَكُنْ فِيهِ فَأَلَمْ يا ليس لك ما أغنى عني مالية هل تعمني سلطانية ما أغنى عني مالية هل تعمني سلطانية خذوه فغلوه في سلسله الدره حسب الذروه عن تسكو كان ابن آدم عندما تولد يستخرج لك شهادة ميلاد يكتب فيها اسم المولود وعندما تموت يستخرج لك شهادة وفاة يكتب فيها اسم المتوفى ابن آدم أنت الذي ولدت أمك باكيا والناس حولك يضحفون صرورا فاعبد إلى عمل تكون في يوم موتك إذا بكر ضاحكاً مصرورا ابن آدم عندما تولد يؤذن لك في أذنك اليمنى وتقام الصلاة في أذنك اليسرى آذان وإقامة بلا صلاة. أتدري لماذا بلا صلاة? أتدري لماذا يؤذن في اذنك اليمنى وتقام الصلاة في اذنك النسرى ولا صلاة? إقامة صلاة وآذان بلا صلاة لأن الله أخر الصلاة إلى يوم أن تموت فيصلى عليك صلاة الجنازة يصلى عليك صلاة الجنازة بلا آذار وبلا إقامة العذاب والإقامة عندما تولد والصلاة عندما تموت ليقوم أول ما تسمع هو الله أكبر وآخر ما تسمعه في حياتك هو الله أكبر أول ما تسمعه في حياتك الله أكبر قسما بالله الله الله ربي الله ربي لا اريد سواه, لا أريد سواه. هل الوجود حقيقه الا الله الطير سبح الطير سبحه والوحش أجده الطير سبحه والوحش أجده والموج كبره والحوق ناجاه والنبل تحت السخور الصم قدسه والنحل يهتف حمدا في قناياه والناس يعطونه جهرا فيكترهم والعبد ينسى وربي ليس ينساه ابن آدم ابن آدم وأنت في رحم أمك جعل الله لك وسادتين الكبد والطحار إذا صدمت أمك بشيء لا يؤثر ذلك عليك أما في رحم القبر في لحبك فلا كبد ولا طحار ولا حرير ولا رقام ولا سجاب ولا مراتب تنام عليها يا ولا سرير انما هو التراب من تحتك تراب ومن فوقك تراب وعن يمينك تراب وعن شمالك تراب لا رحمول ماك لتتصل باحد يدخل لك فعاما ولا شرابا فاول الذي يلقاه هو مالك الملك والملوك على الكفوف وتركوك وتركوك وفي الطراب دفنوك يا من كنت لا تطيق ضرك طراب تأتي على وجهك وعلى ملاجسك